واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون والسابقون السابقون اولئك المنقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين، وقليل من الآخرين، على سرر موضونة، متكئين عليها متقابلين، يُطْعَمُونَ عَلَيْهِمْ وَلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيْلًا سَلَامًا سَلَامًا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود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 فاجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلّة من الأولين وثلّة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفین إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لا مجموعن إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها المكذبون الضال ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لا آكلون من شجر مزق من فمالئون منها البطن فشاربون عليه من الحميم فشاربون شربالهيم هذا نزلهم هذا نزولهم يوم الدين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 نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمبسوقين على أن نبدل أمثالكم ونشئكم في ما لا تعلمون أفرائهتم ما تحرثون ولقد علمتم نشأة الأولى فلو تذكرون أَفَرَأِيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَأْ أُلَجَّعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُرَمَّنَّ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 افَرَأَيْتُمُ الدَّارَ الَّتِي تُرَوْنَ ءَأَنتُمْ أَن شَأَتمْ أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ فَسَبِّح بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ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 فبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومُ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومُ وَأَنْتُمْ حِينَ إِذَا نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها, ترجعونها إن كنتم صادقين فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُخَرَّبِينَ إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُخَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وريحان وجنة وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ